وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوة الاحباب الكرام الاعزاء وطبتم وطاب نمشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك على قاعته أن يجمعنا جميعا هكذا مع سيد النبيين في جنته وذار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله رمضان موسم الطاعات هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم الميمون المبارك في يوم الجمعة الذي وافق اول ايام هذا الشهر الكريم ضيف يحل علينا بانفاسه الخاشعة الزكية ضيف يقبل علينا ويقبل معه الخير كله ولما لا وهو شهر الرحمات ولم وهو شهر البرتات ولم وهو شهر تكفير الزنوب والسيئات ولم وهو شهر الصيام والقرآن ولم وهو شهر الجود والإحسان ولم وهو شهر العفق من النيران أسأل الله أن يعسقنا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في هذا الشهر الكريم إنه على كل شيء قدير أيها الأحبة الكرام وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر التالية اولا رمضان شهر الخير والبركة ثانيا رمضان شهر القرآن ثالثا رمضان شهر القيام رابعا رمضان شهر الانفاق والاحسان واخيرا رمضان شهر التوبة فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولا رمضان شهر الخير والبركة كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي والنفائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا اقبل شهر رمضان يقول اتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين وفيه ليلة ليلة هي خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة كذلك انه صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابي راب الجنة وفي رواية مسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمة وفي رواية الترمذي اذا كان اول ليلة من رمضان غلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادل يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقفر يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقفر. ومن في كل ليلة من رمضان. عتقاء من النار وذلك حتى ينقض رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا عزيز يا غفار. ولله في كل ليلة من رمضان ارتقاء من النار وذلك حتى ينقضي رمضان وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة أي وقاية فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب فإن ساده أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. وفرحنا يوم نقائك يا ارحم الراحمين. ونصائم فرحتان يفرحهما. اذا افطر فرح بفطره. فرح ان يسر الله له الصيام فصام. فرح أن أعانه الله على الصيام فصاب وإذا نقي ربه جل وعلا سيفرح الفرحة الكبرى التي لا شقاء بعدها أبدا ولا حزن بعدها أبدا سيتمتع بالنظر إلى وجه ربه الكريم وإن يسر الله له بذلك سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا نسأل الله ان ينظر وجوهنا بالنظر الى وجه الكريم انه على كل شيء قدير وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايمانا بالله جل وعلا واحتسابا للفضل والأجر من عند الله عز وجل من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ابشر ايها المرحب ابشر ايها الصائم لله في رمضان ومما زادني فخرا وتيها وجدت باخلصي اتعسريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبيا يا من جاذبتك أشواك المعاصي قبل رمضان يا من زلت قدمك في مؤر الجنود قبل رمضان. ها هو شهر الصهر قد جاء. ها هو شهر الرحمة قد اهل عليك. ها هو شهر المغزرة قد اقبل عليك. تهيئ بعجبينك وانتك في التراب دلا لمولاك. واترح قلبك بانكسار بين يدي العزيز الغفار. وكله يا رب يا رب يا له يا رب فردت فيما مضى. وضيعت فيما مضى. اعترف له بذنك. وقل انا العبد الذي كسب الذنوبه. وفتته الامان يا ان يتوبه. انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا. انا العبد المسيء عصيت ثرا. انا العبد المسيء عصيت ثرا فما لي الانه لا ابيد النحيبة. انا العبد المصر ض高 عمري. فلم ارعى الشبيبة والمشيبة. انا الا العبد الثقيم من الخطايا وقد ااكبرتها التمسيس الطبيبة. انا الا العبد الثقيم من الخطايا وقد ااكملتها التنس الطريبة ويا خجلاه ويا خجلاه من قبح اكتسابه اذا ما ابدت الصحف العيوبة وراحزناه من حشري ونشري يوم, يوم كن كناوبه على فقل وحب واجهد فالا راينا كل مجتهد المصيبه وكل الصالحين اخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبة. وكن انا العبد الفقير ولمس نفسي وقد واصيت ومنيبا. وقل انا العبد الفقير فلم نفسي، وقد واصيت بابكم ومنيبا. وقل انا المقفوع فرحلني فرحلني وصلني ويزر منك لي فرشا كريبة. وقل انا المقفوع فرحلني وصلني ويزر منك لي فرشا كريبة. وكل انا المقطوع فرحا وصلني. واسر منك لي فرجا قريبا. وكل انا المضطر ارجو منك عفوا. وقل انا المضطر ارجو منك عفوا. ومن يرجو رضاك فلن من صام رمضان ايمانا لله. واحتسابا للأجر من الله صلى وعلا غافر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر الله أكبر يا له من فضل والله ما يحرم منه إلا الهالك إلا الخاسر ففي الحديث الذي رواه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال راغم أنت عبد فقدنا شهر رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له فمن الان استق الله عز وجل وعاهد الله عز وجل حلا الا ينسلخ رمضان من بين يديك الا وقد غفر الله عز وجل لك وانت حريص مقيم على طاعة الله وعلى كل عمل يرضي الله جل وعلى في رمضان وإياك ان تنشط الان للعبادة فاذا اقبل عليك النصف الثاني من رمضان تكاسلت وانشغلت بالمباريات والمسلسلات والافلام احذر نفسي وإياك اخي الحبيب. وأحذر نفسي وإياك يا أختاه ألا نضيع العمر أمام المسلسلات وأمام التوازير وأمام الأفلام فقد ضيعنا الأيام قبل ذلك والله ثم والله لا نضمن أن صوم رمضان القادم ارء إلى آبائك وأحبابك وإخوانك الذين كانوا معك في رمضان الماضي أين هم؟ تركوا, الأهل, تركوا الاحباب تركوا الدنيا وهم الان بين يدي الله يتمنى الكثير منهم ان يرجع يوما الى الدنيا ليصوم لله او ليصلي ركعة لله او ليستحى كتاب الله او ليتصدق على فقير او ليزور مسكينا، او ليصل رحمه قال تعالى فَإِنَّ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجُعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لقي الفضيل ابن عياط نام هاروم الرشيد على فراش الموت فبكى وقال لمن حوله من اصدقائه واقربائه ووزرائه اريد ان ارى قبري الذي سادفن فيه فحملوا هارون فنظر الى القبر وبكاء ورفع رأسه الى السماء وقال ما اغنى عني مالية غلك عني سلطانية ثم رفع رأسه الى السماء ثانية وقال يا من لا يزون ملكه ارحم من قد زال ملكه. رب ترجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا. انها سلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لا اريد ان اطيل مع كل فقرة من فقرات هذا اللقاء لأعرج على بقية العناصر ان شاء الله جل وعلا. ثانيا رمضان شهر القرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها الأحبة كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا دخل عليهم رمضان فارغوا جل وقتهم لقراءة القرآن حتى قال الزهري إذا دخل رمضان فانما هو لقراءة القرآن ولإطعان الطعام. وكان امام دار الهجرة مالك بن انس. اذا دخل شهر رمضان فرغ جل وقته لقراءة القرآن وترك قراءة الحديث النبوي الشريف. اقرأوا القرآن. لا تضيع الشهر الا وقد قرأت القرآن على اقل تقدير مرة. فإن السلف رضوان الله عليهم منهم من كان يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال مرة. كانوا يختمون القرآن في كل ثلاث ليال مرة. فلا تضيع رمضان الا وقد قرأت كتاب الله كله مرة على اقل تقدير. من قرأت القرآن أكثر من ذلك فأنت على خير اسمع ماذا قال لك حبيبك المصطفى والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الإسلام حرف بل ألف حرف وميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامه أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي من الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. اجر على قراءته واجر على مشقته وصبره على هذه المشقة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر. انه صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا فسنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة. لا حسد الا فسنتين. رجل اتاه الله القرآن. فهو يقوم به آماء الليل وآماء النهار. ورجل آتاه الله مالا. فهو ينفقه آماء الليل وآماء النهار. يا ايها الحبيب الكريم اجعل لنفسك في رمضان وقتا لقراءة القرآن ضع لنفسك من اليوم برنامجا عمليا للطاعة واعلى هذه الطاعات في رمضان ان تفرغ جن وقتك لقراءة القرآن. والله لقد هجرت الامة القرآن في هذه الايام هجرا مروعة. والهجر أنواع كما قال ابن القيم طيب الله سراه هجر التلاوة وهجر السماع وهجر التدبر وهجر العمل بأحكامه وهجر التداوي به ويوم أن هجرت الأمة القرآن أذلها الله لمن كتب الله عليهم الذل والذلة؟ ولا عزة ولا كرامة لهذه الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها وشرفها إلى كتاب ربها جل وعلا قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وها أن ترون الأمة تعيش عيشة الضنك والشقى في كل مجال من مجالات الحياة يوم ان اعرضت عن كتاب الله اسأل الله جل في علاه في هذا اليوم الكريم الاغر المبارك ان يرد الامة الى القرآن ردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا رمضان شهر القيام لا تنشجل بالتواثير والمسلسلات والافلام. ولكن إن شكل الرحيم الرحمن ففي هذا الوقت من الليل يصل المسلمون صلاة القيام صلاة التراويح ومن السنة أن لا تصرف من صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام من الصلاة لا تصلي ركعتين وتنصرف لتتابع مسلسلا أو قلما من الأصلام بل صبر نفسك على طاعة الله لقد مضى عمره. وقضيت الساعات الطوال امام التلفاز قبل ذلك. فلا تضيع دقيقة في هذا الشهر. كن في كل لحظة في طاعة من الله. حتى وانت في عملك. انشغل بالاذجار. انشغل بكلمة التوحيد، انشغل بالصلاة على محرر العديد. ما تبيع دقيقة. يكن لسانك رطبا في كل دقيقة بذكر الله عز وجل. يكون صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه. اوظر الى فضل صلاة التراويح. من قام اي صلى صلاة القيام. اي صلى صلاة الترويح. من قام رمضان ايمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في العشر الأواخر في الأيام الوترية فاحرف على أن تقيم العشرة كلها لله ليرزقك الله ليلة القدر فإن رزقت بهذه الليلة فعدت في دنياك وأخراج ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم للذنبه ولا ينبغي ان انسى ان اذكر احبابي بالمحافظة على بقية الصلوات في نهار رمضان في جماعة. لا تتخلى في رمضان عن صلاة في بيت الله الا لعذر شرعي. احرص على الجماعة. قال تعالى حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واسعنوا الخير لعلكم تفلحون. قال تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه تصلى. وتصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال. الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات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 يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ايبقى على درمه من درمه شيء هل يبقى على جسده شيء من القدر قالوا لا يا رسول الله قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وفي معجم الطبراني الصغير والاوسط نسان بن حسنه الالباني في صحيح الترهيب والترهيب من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحترقون تحترقون اي بالزنوب والمعاصر تحترقون تحترقون فاذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا تنام طاهرا مبرئا إنه فضل الصلاة ويحذر نفسي واحبابي من طبيع صلاة الفجر والعصر. طبيع صلاة الفجر لان كثيرا من احبابنا يقضون الليلة امام السهرات الرمضانية التلفزيونية. ويضيعون صلاة العصر لانهم يعودون بعد العمل فينامون. فطبيع صلاة العشر طيلة ايام الشهر. فوحذر نفسي واحبابي. اما صلاة الفجر فمن ضيعها بصفة مستمرة يخشى على نفسه النفاق. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء وفي الصحيح وفي صحيح البخاري من حديث مرويده أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من ضيع صلاة العصر فقد حبط عمل حديث في اعلى درجات الصحة اي ضيعها من غير عذر شرعي فل كنت متعبة وضمتك ساعة الوقت على ان تقوم لصلاة العصر فحدث الله روحك ونفسك ولم تستيقظ فلا حرج عليك ان شاء الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفريط في النوم لكن ارجو ان تكن معتادا لذلك واحرف والله جل وعلا قول فاتقوا الله ما استطعته. أحرص على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر وعلى صلاة العشاء في جماعة في بيت الله جل وعلا فضلا عن بقية الصلوات أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصلاة في جماعة في رمضان وفي غيره وفي وعلى قيام ليله إنه على كل شيء قدير رابعا رمضان شهر الانفاق والاحسان روى البخاري من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس بالخير. وكان اجود ما يكون في رمضان. اخرج زكاة مالك في رمضان. لتنال الاجر المضاعف من الرحمن. اكثر من الصدقة في رمضان. تعرف على بيوت الفقراء والمساكين في رمضان صل الطراويخ وتحرك اجعل ضمن برنامج الطاعة في رمضان نصف ساعة لتذهب الى بيوت الفقراء والمساكين في الليل البهين لتدخل الى قلوبهم البسمة والسعادة والسرور ليملأ الله قلبك سعادة في الدنيا والاخرة. انفق. لا تخشى منز العرش اقلاله. والله لم يقل مالك من الصدقة. هل تصدقون المصطفى الصادق الامين? يقول والحديث وهو احمد وهو حديث صحيح من حديث ابي كبشة الاماري. ثلاث اقسم عليهم. الرسول يقصف. وهو الصادق الذي لا يحتاج الى قسف. ثلاث اقسم عليهم. ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله عزة ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر فانفق ايها الحديث يا من من الله عليك بالمال انفق اطعم الطعام في رمضان وليس بالضرورة ان يكون اطعام الطعام للفقراء فحسب في البيوت في بيوت الله وانما قدم الطعام ليأكل منه الغني والفقير والمسافر والمقيم اطعن الطعام فان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة وهذا شطر من حديث معاذ الصحيح. ألا ادلك على ابواب الخير? الصوم جنة. وصايا والصدقة تبسئ الخطيئة كما يبسئ الماء النار، فاكثر من الصدقة. واكثر من الامتاة. وما من يوم يمر عليك. الا وينادي ملكان من السماء. والحديث في الصحيحي فيقول الاول اللهم اعطي منفقا خلفا. ويقول الملك الثاني اللهم اعطي منفقا تلفا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله آسع عليم مالك ابن آدم تقول مالي مالي مالي ما الدولارات العمارات السيارات مالك ابن آدم تقول مالي مالي وهل لك من ماله الا ما اكلت فاسميت. او لبست فابليت. او تصدقت فابقيت. وفيه صحيح مسلم. أنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. من منكم يحب مال الورثة? بدرجة تفوق حبه. لماله الخاف. قالوا لا يا رسول الله ما منا احد الا وماله احب اليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم فانما له ما قدم ومال ورثته ما اخر. هيا نافس اهل الخير. على قدر فقرك. وعلى قدر حاجتك فاتقوا الله ما استطعتم. ابحث عن الفقراء ابحث عن المساكين اطعمهم فان هناك من بيوت المسلمين من لا يذوق طعم اللحم في العام الا مرة او مرات قليلة في الوقت الذي ترمى فيه اللحم في كثير من بيوت المسلمين بعد موائد الطعام. ولا انسى ان اذكر مرة اخرى بهذا الرجل الطيب في مدينة المنصورة الطيبة. وقد ذكرت قصته لحضراتكم في شريط الاسلام وسعادة البشرية. ذلكم الرجل الاستاذ الدكتور الذي اصيب بمرض في قلبه. وانطلق هنا وهنالك عند الاطباء ليبحث عن دواء وعلاج. واخيرا قرر السفر الى لندن في بريطانيا ووجريت له الفحو الفحوصات وبدل له الأطباء العلاج وقرروا له جراحة عاجلة فقرر هذا الرجل الطيب المسلم أن يعود مرة أخرى إلى المنصورة ليلتقي بأهله وأحبابه ويقول ظننت أن هذه الجراحة سينتهي بها الاجل فاعببت ان ارى الاهل والاحباب قبل ان القى الله عز وجل فعاد وقبل السفر الى لندن بايام كان يجلس مع صديق له في مستبه الخاص الى جوار جزارة الى جوار رجل يبيع اللحمة وفجأة نفت نظره وشد انتباهه مشهد مؤلف وحصم القلب رأى امرأة كبيرة في السن تلتقط العظماء واللحم النيء الذي يلقى على الارض من جوار هذا الرجل الذي يبيع اللحم فقال ونظر اليها وتأثر بها ونادى عليها وقال ما تصنعين يا اماه قالت والله يا بني إن اولادي ما ذاقوا طعم اللحم منذ ستة اشهر. فاردت ان اجمع لهم بعض العظام مع بعض اللحم النيء، فتأثر رجل ورقت عينه. وخشع قلبه. وانطلق الى هذا الجزار وقال هذه المرأة ان اتتك في اي وقت اعطها ما تشاء من اللحم. واخرج له على الفور مالا. يعادل قيمة اللحن الذي ستأخذه في سنة كاملة. فبكت المرأة وتأثرت وعادت الى البيت في غاية السعادة والسرور بقطع اللحن التي ستسعد بها اولادها وابنائها. وعاد الرجل لبيته سعيدا فرحا وهو صاحب القلب المريض الذي لاقوا على حركة حس بالنشاط وحس بالحيوية وحس بالسعادة والانشراع دخل البيت فقابلته ابنته فقالت يا ابتي ما شاء الله اراك نشيطا سعيدا فقص عليها ما كان فبكت البنت وقالت اسأل الله ان يسعدك بشفاء مرضك كما اسعدت هذه الفقيرة وابنائها واستجاب الملك دعاء الفقيرة ودعاء الفتاة استجاب الملك دعاء الفقيرة ودعاء الفتاة. التفت الجميع الى خفته وحويته ونشاطه فتعجبه. وقال اشعر ولله الحمد ان الله قد عساني. لا أشعر بأي عرض من الأعراض التي كنت أشعر بها قبل ذلك فصمم الجميع على سفره إلى لندن وهنالك لما نام بين آدي طبيبه ليجري الفحوصات مرة أخرى فسع الطبيب واندهش وقال له عند أي الأصباء في مصر قد تعالجت فقال تاجرت مع الله فشفان الله عز وجل الصدقة يا إخوة تبصي الخطيئة وتبصي الغضب الرب جل وعلا لا تحتكر أمر الصدقة والله الذي لا إله غيره سيدفع الله بالصدقة عنك من الأذى والمصائب والفلا ما لو عرضته لأنفقت لله في الليل والنهار فبعضنا برنامج رمضان الصدقة تصدق زكاة مالك فضلا عن ان تتصدق من مالك لان الله عز وجل يقول لن تمالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمال يا اخوة ظل زائل وعارية مسترجعة النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها اموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم المدائن في الافاق قد امست خرابا واثمى الموت اهليها اين الملوك? اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها? إن المكارم اخلاق مطهرة الدين اولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها لا تركنن الى الدنيا فالموت لا شك يثنينا ويثنيها وعمل لدار غد رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها قصرها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها انهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الاغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغاميها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمعها بركعة في ظلام الليل يحييها. قال جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير املا. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فان ابدت فجميع ما في الارض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكون ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هالراح منها بغير الطيب والكفن انفق ايها الحبيب وتصدق على الفقراء والمساكين فان رمضان شهر الانفاق والجود والاحسان. واتفي بهذا القدر حتى لا اطيل على اخواني الذين يقفون من اول هذا اللقاء. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال.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 باشر ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله واصحابه واحبابه واسباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقصد اثره الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام واخيرا رمضان شهر التوبه لا تضيع هذا الموسم ولا تفرط في هذه الفرصة. يا من اسرط تب الى الله. يا من ضيعت وفرطت عد الى الله. لا تقل لقد وقعت في كبائر الذنوب. الله عز وجل اطيب واكبر واعظم واجل. عد اليه. وعاود الطرق على باب التوبة فان الله جل وعلا عند ظن عبده به تتلص صحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وان تقرب مني شبرا تقربت منه زراعة. وان تقرب الي زراعا تقربت منه باعا. وان اتاني يمشي اتيته هرولة. انظر الى فضل الله انظر الى جوده وكرمه. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل رب العزة كل ليلة الى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط